لا إله إلا الله استغوا <تصفيق> اعتدلوا استغوا اعتدلوا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 Sposób pragmatycznych, w tym momencie,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 فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاء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 وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كل نفس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 مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله ذلاها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضويته ولكن كان في ضلال بعيد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 مزيد وأزلفة جنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر. Sami Allahumma liman hamida wa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 Sposób pragmatycznych zmian w tym momencie, gdyż وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من منيب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 وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرى ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما Szanowni Państwo, من يخاف عيد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar Allah الله أكبر الله. السلام serdecznie Panią الله السلام Panią Panią الله السلام Panią Panią الله السلام الله الله